صبيبة الشيخ تمر علي باب الأيام وما أقرأ شيئا من القرآن هل يعتبر هذا هجر للقرآن هذا يعتبر حرمانا وأي حرمان إذا وجدت نفسك تمر عليك الأيام ولم تتب شيئا من كتاب الله فابك على نفسك فوالله ما حرم الطاعة عبده إلا بل ذابت على بعده من الله عز وجل قال سفيان الثوري رحمه الله أذنت بندن فحرمت قيام الليل ستة أسهر فإذا وجدت أن الأيام تمر عليك وليس بكتاب الله حظ في أيامك وساعات ليلك ونهارك حج على نفسك واسأل الله عز وجل العاقية فالطرح بين يدي الله عز وجل ميزا مستغفرا فما ذلك إلا بجنب بينك وبين الله والناس الآن يهدرون كتاب الله والسلف يرتبطون بكتاب الله والفرق بين الطائفة سيء أن الفتن كثرت في هذا الزمان وما يدريك لعل فتنة في الفتر أو فتنة في السمع أو فتنة في الهرب وقفأ نور الإيمان بها في القلب فلم تعي كتاب الله ولم تحبه ولم تحبه, تحبه وكثرت الدنوب في هذه الأزمنة المتأخرة صرفت قلوب الناس عن الطاعة وأصلح حظ كثير من الناس في التأثر بكلام الله أقل من حظ الأولين الذين انتسر فيهم الخير وقل فيهم الشر فنسأل الله العظيم أن يتداركنا وإياكم بلصفه ولذلك من أفضل العباد أن نفر من الله إلى الله وأن يحاول من يريد الخسوع والقرب من القرآن أن يسر عن الكتن وأن يبتعد عن كل سيئة تبعده عن الله سواء في سمعه أو في بسره أو في فرجه أو في يده أو في لسانه يبتعد عن ذلك كل كان الثلث الصالح رحمه الله يتركون فضول الحديث خوفا من الوقوع فيما لا خير فيه فتوسلنا وقد وقعنا في غريبه من نيل وفي غير ذلك من الجنود فنس الله العظيم ان تداركنا برحمتك والله تعالى